وقت تفقد من أملاكها وتفقد من سلطانها فقدت الجزائر ثم فقدت ليبيا ثم فقدت مصر وهكذا بدأت تتقلص الدولة العثمانية ومع هذا التقلص أو هذا التقلص سببه كان أمراض كثيرة جدا على سبيل المثال فشو الجهل في الخلافة العثمانية والجهل لا يمكن أبدا ان توجد دولة تتصب به وتعلو او تسود العلم هو أساس بناء الأمم فعندما انتشر الجهل في الدولة العثمانية بدأ التخلف وبدأ الضعف وبدأ الركون الى غيرها وبدأ الاعتماد على الاوروبيين والاعتماد على غير المسلمين خصل نوع من الجهل ايضا عند الولاة والحكام وما عادوا يحتكمون الى الشرع في تقييم الامور بل عادوا يحتكمون الى القناصل الاوروبيين الفرنسيين والانجليز في تقييم الامور في دراسة المشاريع السياسية وغيرها طبعا ده كله أدى إلى فساد كبير جدا في الدولة الوثمانية تزاما مع هذا الأمر في أوروبا حدث كبير جدا جدا غير قوي قوي من مساحة أوروبا أو من أفكار أوروبا وغير كتير جدا من الأفكار التي كانت عند اليهود وغير من أفكار النصارى وغير من واقع العالم الإسلامي بعد كده إيه هو الحدث ده؟ الحدث ده هو ظهور البروتوستانت يعني إيه البروتستانت؟ البروتستانت يعني المعترضين المعترضين على إيه؟ المعترضين على النظام الكاثوليكي مين هم البروتستانت؟ البروتستانت طائفة من النصارى قامت في أوروبا تقريبا في سنة 1523 يعني بعد السقوط الأندرس بحوالي 40 سنة تقريبا أو أقل ظهرت هذه الطائفة تدعو إلى الخروج على الكاثوليكية والاتجاه إلى الدين المسيحي الصحيح بس هو ايه الدين المسيحي الصحيح من وجهة نظرها الدين المسيحي الصحيح في تفسيرها هو الدين الذي يفهمه اليهود من صاحب هذه الافكار صاحب هذه الافكار اليهود الذين تنصروا في فرنسا قبل ذلك بمثلين سنة او بمثلين وخمسين سنة واللي اتكلمنا عليهم في اول الحلقة اليهود دولت زي ما قلنا بدأوا يتركوا في المناصب في الكنيسة بدأوا يعلوا مع مرور الايام بدأ اولادهم ياخدوا المناصب بتاعتهم بدأت أفكارهم تزيد هم في الظاهر نصارى لكنهم يدسون أفكارهم ومعتقداتهم في داخل الكنيسة المصرانية الكاثوليكية مع مرور الوقت طبعا الكنيسة الكاثوليكية في ذلك الوقت كان فيها مفست كثيرة جدا كان فيها جمع الأموال بالناس بغير حق كان فيها فرض يعني سقوك الغفران ما يستطيع أحد أن يغفر له ذنبه إلا إذا دفع اموال الى الكنيسة كان فيها مفاسب اباحية كبيرة كان فيها ظلم وابطهاد كان فيها قهر وضط كان فيها مشاكل كتيرة جدا من كل النواحي وعلى كل الاصعبة والمستويات طيب ايه اللي عملوا البروتستانت عشان يغير اوضاع اوروبا ده اللي نعرفه ان شاء الله بعد الفاصل سققوا معنا بسم الله الحمد لله السلام عليكم على وضع اليهود في اوروبا تتكلمنا على التغلغل في الكنيسة الكاثوليكية وتتكلمنا على بداية تغيير نحو الاصلح كما يقولون يا طرق ايه هو الاصلح وايه اللي حصل قام فيهم قص اسمه مارتين لوثر كان قص ألماني وما كانش يهودي كمصراني وطبعا ذا عشان لا يلفتوا الأنظار إلى أفكارهم وبدأ هذا القس يكتب الكلام الذي يعتقده اليهود بل انه كتب كتاب سماء المسيح ولد يهوديا المسيح ولد يهوديا وبدأ يدافع بقوة عن اليهود في هذا الكتاب بل إنه قال أن اليهود هم الأسياد وهم أبناء الرب ونحن النصارى ما نحن إلا عبيد نأكل فتاة مائدتهم هكذا قال في كتابه المسيح ولد يهوديا وبدأ ينشر الأفكار بتاعته بدعوة الخروج على النظام الكنسي الكاثوليكي الظالم وبدأ يحصل نوع من الاضطراب في أوروبا طبعاً حصل نوع من الاهتياج عند الكنيسة الكاثوليكية طبعاً المقر بتاعها كان في إيطاليا عند البابا وكانت أقوى الدول المساعدة للمذهب الكاثوليكي دولة فرنسا فحصل نوع من الصدام بين أتباع مارتن لوثر من اليهود المتنصرين ومن الشعوب التي دخلت معهم نتيجة القاهر الكاثوليكي الواقع في حقيقة على الناس بدأ يكون في أنصار لمارتن لوثر. وبدأت الدعوة بتاعته تنتشر في اطراف أوروبا مقاومة بشدة جدا من البابا الكاثوليكي وأتباع البابا الكاثوليكي وخاصة فرنسا تعالوا نسيب أرض فرنسا وأرض أوروبا ونروح تاني للدولة العثمانية اليهود عاشوا في الدولة العثمانية فترة من الزمن زي ما قلنا في أمان عاشوا مئة سنة مئة وخمسين سنة لحد ما في سنة 1603 ولدوا ورجل من اليهود اسمه سبطاي تزفي سبطاي تزفي هذا رجل من اليهود عاش فترة في داخل الدولة الواثنانية بدون مشاكل لحد ما بقى سنه 22 سنة لما بقى سنه 22 سنة اعلن فجأة انه المسيح المنتظر وبدأ يدعو الى هذه الفكرة ومع انه يدعو الى فكرة غريبة جدا وعجيبة وغير مقبولة الا ان الدولة الواثنانية سابته واعتبرت انه يتكلم في معتقد من معتقداته مدام لا يؤثر على الدولة العثمانية فليس هناك ضير ان يتكلم وبدأ الرجل يسافر هنا وهناك ويدعو الى فكرته سافر الى اكتر من بلد سافر الى بلاد اوروبية وسافر الى بلاد عربية اسلامية وسافر الى فلسطين واخذ يدعو الى هذه الفكرة بل انه دعا اليهود من اطراف العالم ليقوموا معه باجتماع في تركيا في عقر دار الدولة العثمانية ليقسموا العالم عليهم قسم العالم لـ 38 جزء وجعل على كل جزء ملك وجعل نفسه فوق كل هؤلاء الملوك وقال انه سوف يسيطر على العالم باسم المسيح المنتظر الدولة العثمانية في كل ده كانت سعبية زي ما اتفقنا لكن مع مرور الوقت حصل تطور كبير جدا حصل ان سبتاء تزفي وادعوا بدأوا يجاهروا بهذا الامر في شوارع اسطنبول في عقر دار الدولة العثمانية وبدأوا أكتر من كده يعملوا مظاهرات ويطالبوا بالانشقاق عن الدولة العثمانية مين الدولة العثمانية يا إخواني من أخواتي؟ هي التي آوت هؤلاء بعد الظلم الشديد الذي وقع عليهم في الأندلس بعد سقوطها الذي وقع عليهم من الأوربيين الكاثوليك الدولة العثمانية التي مدت إليهم مياد العون والمؤونة والمأوى والأمن وكذا وكذا من الأمور الدولة العثمانية هي التي استقبلتهم اكتر من 150 سنة دون اي نوع من المشاكل ودون اي نوع من التقييد لحرياتهم الدينية لكنهم ما رعوا هذا الحق وبدأوا يقاومون الحكم العثماني ويريدون ان ينشقوا عن الدولة العثمانية تعمل ايه الدولة العثمانية مع هذه المظاهرات ومع هذه المحاولة للانشقاق عن الدولة اضطرت للقبض على هؤلاء المتظاهرين وعلى زعيمهم سبتاي تزفي الذي يريد ان ينشق بدولة وكان يقول ان هذه الدولة سيكون مقرها فلسطين ودي اول مرة نسمع كلمة فلسطين في قصة اليهود انهم يريدون وطنا لهم في ارض الدولة العثمانية في داخل فلسطين المباركة الدولة العثمانية اقمت محاكمة لسبتاي تزفي وحكمته بتهمة الخيانة للدولة العثمانية ومن ثم حكمت عليه بالاعدام وعلى ثلة من اصحابه يعمليت سباتاي تسفي في هذا الموقف انتو عارفين عمل ايه قرر ان يسلم ان يرتبط بالاسلام نفس الطريقة اللي عملها اليهود قبل كده في فرنسا فرنسا ارتبطوا بالكاثوليكية عشان يهربوا من قتل الملك في ليه بالاول نفس الموقف خصل عن سباتاي تسفي واعلن انه سيدخل في الاسلام هو اصحابه الدولة الوثمانية مع انها عارفة ان سباتاي في غالبا دخل في الاسلام لانه يريد أن يتقي حكم الاعدام لانه مش معقول فاجأة كده اعتنق الاسلام فجأة كده حب الاسلام فجأة كده اعتقد كل معتقدات الاسلام إلا انها قبلت منه الاسلام لان هو Hayır انه منهاجنا فعلا منهاجنا ان لو حد قال لا اله الا الله محمد رسوله لا ابحث عن خلفياته ولا ابحث عن معتقداته ولا ابحث عن داخله ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما بداخله فقبلت منه الاسلام وعافت عنه ولم تقوم عليه حكم الاعدام ولا على صحابه ودخلوا جميعا في الاسلام تظاهرا و عملوا حركة سموها حركة يهود الدونمة يعني ايه الدونمة الدونمة يعني الردة الردة عن اليهودية الى الاسلام كما كانوا يقولون وفضلوا مسلمين في داخل المجتمع المسلم في داخل الخلافة العثمانية لكنهم كانوا يبطنون اليهودية ويظهرون الاسلام لكن فضلوا معروفين في داخل الخلافة العثمانية يعني مع مرور الوقت خلاص بقوا مسلمين وعشين جوا المجتمع المسلم لكن معروف ان هم دولة اللي اصولهم يهودية وهم دولة اللي بتظهر ما بين لحظة واخرى افكرهم اليهودية كل يوم او كل ليلة او كل كلمة او كل حوار نرجع تاني مرة لأوروبا خلي بالكم الوضع في خلافة العثمانية يهود الدونمة يفكرون في وطن لهم في فلسطين تعالوا بقى نشوف أوروبا الوضع فيها شكل وين في أوروبا البروتستانت اللي ظهروا وكان قائدهم زي ما قلنا مارتن لوثر وكان أول كتاباته سنة 1523 بدأوا هم كمان يفكروا في حاجة غريبة جدا يفكروا في وطن لليهود في فلسطين طب إيه علاقة النصارى بوطن لليهود في فلسطين تعالوا شوفوا المأذق الذي وضعه اليهود للأوروبيين وعاشوا فيه حتى إلى زماننا الآن اليهود الذين تغلغلوا في الكنيسة الكاثوليكية ادخلوا في روع مارتين بوثر وروع الداعي بعد ذلك امور في غاية الاهمية هي اساس المذهب البروتوستانتي او مذهب المعترضين من هذه الامور ان العهد الجديد اللي هو الانجيل محرف وهذا صحيح هو محرف لكنهم ادخلوا في روعهم ان العهد القديم اللي هي التوراة غير محرفة وهذا باطل التوراة محرفة ولعل تحريف التوراة أشد تحريفا من الإنجيل يعني الاتنين محرفين التوراة لم تكتب إلا بعد وفاة موسى عليه السلام بسبعمائة سنة سبعمائة سنة والتوراة في حكم النصارى اسمها العهد القديم وهي أحد كتبهم فقالوا لابد من الاعتماد فقط على التوراة وخلي بالك طبعا بفكرة يهودية صرفة الاعتماد على التوراة وترك الإنجيل تماما بجمعنا واحد امر اتنين حاجة غريبة جدا دخلوها جوى الدين البروتستانتي قالوا انه لكي يعود المسيح عليه السلام الى الدنيا ليحكم الدنيا من جديد لا بد ان ينشأ وطن قومي لليهود في فلسطين ايه علاقة القصة دي بيه محدش عارف دخلوها جوى الدين بهذه الصورة واعتقدوها اعتقادا جازما يبقى اليهود دخلوا في روع البروتستانت ان عشان تنصروا المسيح عليه السلام وعشان يرجع لكم المسيح عليه السلام وعشان يقود الدنيا من جديد ويرسل عدلة من جديد لا بد من اقامة وطن لليهود في داخل ارض فلسطين عشان كده نعرف الحمية الشديدة جدا للبروتستانت لاقامة وطن يهودي للفلسطينيين لليهود في ارض فلسطين ظهرت لذلك ما يسمى في التاريخ بحركة الصهيونية المسيحية ونقف وقفة مع كلمة الصهيوني احنا طبعا في كلامنا كمسلمين لما نجد نتكلم عن اليهود بشيء من الغلظة والشدة نتكلم وقول صهينا هم ما عندهمش مشكلة في هذه الكلمة بالعكس هذه الكلمة شرف عندهم يعني ايه صهينا الصهينا هم الذين يريدون ان يعودوا الى جبل صهيون في فلسطين وجبل صهيون جبل مبارك عند اليهود يعني الناس اللي عازة تنشئ وطن قومي لهم في ارض فلسطين زي ما احنا كده نقول مثلا على طائفة من المسلمين المجاهدين ممكن العالم كله يعتبر المجاهدين إرهابيين وعندما يتكلم عن المجاهدين يتكلم بنوع من السب والقذف لكن إذا ذكرت الكلمة عندنا فهي كلمة غالية لأن الجهاد ذروة سلام الإسلام فهكذا فعل كلمة الصهاينة تماما كلمة الصهيونية عند اليهود هي كلمة معظمة وكذلك عند البروتستانت ليه عند البروتستانت؟ لأن معنى الصهاينة المسيحيين ان هم المسيحيون الذين يحرصون على عودة المسيح عليه السلام ومن ثم ينشئون وطنا قوميا لليهود في ارض فلسطين طب يعمل ايه البروتستانت الصهاينة المسيحيين علشان يرجعوا اليهود الارض فلسطين بدأوا ينشروا هذه الافكار في اباعهم ويجمعوا لذلك الاموال والطاقات والقدرات والسياسات والاعلام وكل شيء يمتلكونه لكي ينفذوا هذه الخطة املا في نزول المسيح عليه السلام هم لا يفعلون ذلك حبا فقط في اليهود وان كان اليهود أدخلوا في روعهم أن اليهود شعب مقدس وانهم الشعب الوحيد الذي اختاره ربنا سبحانه وتعالى ومن ثم فالبرتستانت لا يقرهون اليهود لا يكرهونهم اتخلى اتخل بالكم ان الكاثوليك والارثوذوكس بيكرهوا اليهود كراهية شديدة لكن البروتستانت لا يكرهون اليهود وانما يساعدونهم نعم يساعدونهم ليست مساعدة مخلصة تماما لليهود ولكن يساعدونهم لكي يعود المسيح عليه السلام لكن الكلام ده ممشيش بشكل هادئ في اوروبا بالعكس حصل نوع من الاضطهاد الكبير كما ذكرنا من الكاثوليك وبدأ الكاثوليك يحارب البروتستانت اللي بدأوا يزيدوا مع مرور الوقت لكن في النهاية اضطر البروتستانت الى الهرب من اوروبا الى كل البقاع الواسع المحيطة اطراف اوروبا حصل في النهاية ان احد ملوك انجلترا كان اسم جورجي الثامن اعتنق البروتستانتية فكان مهرب كبير جدا جدا للبروتستانت كل البروتستانت الذين يعانون من الالم والاذى والاضطهاد والقهر من الكاثوليك في فرنسا وفي ايطاليا وفي المانيا وفي غيرها اتجهوا الى انجلترا واصبحت انجلترا مأوى البروتستانت وبدأت انجلترا تغير من معتقداتها وتغير من قوانينها ومن ننساش من قبل كده ادوارد الاول سنة 1290 ميلادية كان حط قرار بطرد كل اليهود الكفار من انجلترا ايه اللي حصل بعد كده اللي حصل لنهم فكحوا من جديد باب الهجرة مش بس البروتستانت كمان لليهود ايه اللي يحصل بعد كده وزي اليهود بدأوا يسكروا في انشاء وطن قومي بشكل عملي في داخل فلسطين وكيف كان حال الصهاينة المسيحيين ويا ترى متى ظهرت أمريكا في الصورة دلنا نعرفه إن شاء الله في الحلقة الجاية أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه اللي والقدر عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته